ya, ya. hadar hadar فاطمه بتسد عليه هالوقار عن وعد والبيت يا حدر لك شال الجدار صحة الكعبه لو ميتها لب صاحب الدار اهلا اهلا اهلا اهلا, أهلاً يا اعظم ولي اهلا اهلا اهلا اهلا يا كعبة على الكعبة خفجن حسان اسمه هذا جمجم يا ابو الحملة فضل الامه شهد سجابت بيت اسد والله ونعم من هالاشان نورك, نورك نورك نورك نورك لا ما ينجلي نورك نورك نورك نورك لا ما ينجلي نجلي حدر, حدر حدر يا علي يا علي امك نجى الفرحان جبريل الأمين ونشر جنحانة على مهدك عن عيون الحاسدين وعهد قدم للولاية يا أمير المؤمنين Bismak, bismak bismak bismak bismak bismak natili bismak bismak, bismak, bismak, bismak, bismak, bismak natili. <Hida, hida, hida امك وفود والحوار على يا بلحسن تنثر ورود حتى كل الانبياء نسلة لا لك عهود بحرك بحرك بحرك بحرك من غلي بحرك بحرك بحرك بحرك من غلي حذر حذر حذر حذر حذر حذر حذر علي ويا <تصفيق> الحواري والملائك والوحي والانبياء علم الاصلاب والارحام قد سلمنا الولا احنا دنيا واخره وياك يا نور حبنا, حبنا حبنا حبنا حبنا حبنا الاولي حبنا حبنا, حبنا حبنا حبنا حبنا الاولي والحملا احتسمني ع بالطايح بهنديه قادمك لو خيروني بعمري و اشتري هاي هذا قلبي بكل حياتي يفتدي بروحي بروحي بروحي بروحي بروحي وكل غالي بروحي بروحي بروحي بروحي بروحي وكل غليك الهالي